وقات لهم الله أما يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا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 إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات مِنْهَا منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.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 وأيده بجنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السفنا وكلمة الله هي العلية والله عزيز حكيم إن فروا خفا فوم وجاهدوا بأموالكم وألفوسكم في سبيل الله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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبأ لهم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد بَتَغَوُّ الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَالِهُنَّ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَذلِّ وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا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 فرحل المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره أي يجاهدوا وكره أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجعنا ما أشد حر لو كانوا يفقهون الَّذِي يَضْحَكُ قَلِيلًا وَيَبْكِي كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى الطَّائِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُ مَعِي أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُ مَعِي عَدُوَّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالقُعُودِ أَوَّلْ مَرَّةٍ فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَأَبَّدَنَّ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ